الحمد لله رب العالمين ووصلهم ووصلهم على نبيهم محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم في الثاني إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الثالثة والعربعون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على الآية الثالثة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة ودنا ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم التحريم بمعنى المنع وإنما تفيد الحصر فقوله إنما حرم عليكم الميتة بمنزلة قول القائل ما حرم عليكم إلا الميتة والحص يقول العلماء هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما أداه والميتة حده العلماء بأنها ما مات حد فأم فيه أو بذكات غير شرعية والدم هو ذلك السائل الأحمر الذي يخرج من الحيوان بالروح ولحم الخنزير والخذير جابة معروفة خديثة وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله أي ما سمي عليه غير اسم الله مثل أن يقول باسم المسيح باسم الرئيس باسم الشعب ويذبح على هذا الاسم وقول فما يضطر أي من أرجعته الضرورة إلى أكل هذه الأنواع الأربعة الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به رغي الله فإنه لا إثم عليه إذا أكل وقيمه غير باغي ولا عاد هذا شرط بالضرورة والباغي هو الطالب والعادي هو المتجاوز أيضطر غير طالب لأكل هذا المحرم ولا معتد في أكله فالأكل ما تبعو الضرورة إليه فقط فلا إسم عليه علاء قوبة إن الله غفور رحيم غفور ذو مغفرة فيتجاوز عن عباده السيئات رحيم بهم فلا يحرم عليهم ما اضطروا إلى أكله وكان لهم في انتفاع في هذه الآيات الكريمة تحريم هذه الأشياء الأربعة الأول الميتة إلا أنه استثنى من ذلك أي من الميتة السمك والجراد بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما محلث لنا ميتتان وجمان فعمل الميتتان في الجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحار والدم ويستثنى منه ما يبقى بعد الذكاة الشرعية في العروق واللحم والكبد والقلب فإن ذلك الدم حلال لأنه من مذكات فيكون حلالا كاللحم أي لحم المذكة ولحم الفنزير والمراد باللحم ما يعم جميع الأجساء كالشحم والعصب والأمعاء والكرش ونحو ذلك والرابع ما أهل به الله أي ما سمي عليه اسم غير الله فهو أيضا أحرام لفقد تسمية تسمية الله عليه ولأنه ذبح على وجه على وجه الإشراك بالله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز أكل هذه المحرمات للمطر الذي اضطر إلى أكلها بحيث يخاف التلف إذا لم يأكل ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث أحل لهم هذه المحرمات عند الاضطرار لدفع ضرورتهم ومن فوائد هذه الآجة الكريمة أنه لا يحل لمن أبيح له أكل هذه للضرورة إلا ما تدعو الضرورة إليه بحيث لا يتجاوز أكثر مما يحتاج إليه وعلى هذا فلا يأكل إلا ما يسد رمقه فقط ولا يملأ بطنه بذلك ولكن إذا خاف أن تبقى ضرورته فله أن يتزوج من هذه المحرمات حتى يضطر إلى أكلها مرة ثانية ومن فوائد هذه الآثة الكريمة اثبات هذين اسمين الكريمين لله عز وجل وهما الغفور والرحيم فبمغفرته سبحانه وتعالى يحصل العفو وبرحمته يحصل الفضل ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقرن بين هلين اسمين كثيرا ومن فائدها أمن التحليل والتحريم إلى الله لا إلى غيره لقوله يقول إنما حرم عليكم فليس لأحد يحلل أو يحرم من دون الله عز وجل بل قد جاء في الحديث ما يدل على أن من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فإن قال قائل هل تجيزون هل تجيزون أن يتداو الإنسان بالمحرم؟ قياسا على أكل هذه هذه الأربعة عند الضرورة قلنا لا لا نجيز ذلك وذلك لأن الدواء قد يحصل به الشفاء وقد لا يحصل بخلاف أكل الميتة وما عطف عليها لأنه يضطر فإنه يحصل به الشفاء قطعا والوجه الثاني من الفرق أو من الفروق بين هذه وهذه أن الشفاء لا يتعين بتناول هذا الشيء المحرم بل قد يشفى بدون تناوله أو بتناول شيء مباح وأما, وأما المطر فتتعين أو فيتعين زوال ضرورة فيه في أكله من هذه المحرمات يعني ليس له عنده ليس له شيء سواها أو ليس عنده شيء سوىها ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الرد على مشركين فيما حرموه من بهيمة العار وهو ما رده الله عز وجل عليهم في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين تفر على الله الكذب ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما الله من الكتاب ويشتعون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يمطيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وساءت الكلام على هذه الآية الكريمه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين